انهم كانوا قوما فانغرقناهم اجمعين وداود وسليمان اذ يحكمان في الحكم اذ نفشت فيه غنم القوم وكن لنا لحكمهم شاهدي فَفَهَمناها سليمان وكلن اتينا حكمًا وعلمًا وسخضنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكننا ساعين وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون وليس لي ما نريحة عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنّا بكل شيء عالمين.